الله إن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم واذا ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من مهلا.

I'll leave you

Oh uh -huh.

uh wow.

يا رب قومي

قل في <تصفيق> أرضي

أقوم أتقوا لك ما كانت

بابا mm -hmm.

نال جيهي من

خو اهنگم اون

For

was yeah. and

اَمَّا مَا لا يَدِيَ

One more.

Yeah <laughs>

आवाज़ ah. को